Yes. at all. Shetland Salama ام ده اجوه بل تاتيهم بغتة فتبهتهم ف... اشتركوا في القناة وَن لَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ وكنا به عليمين إذ قال a oh. should اسمعين وابري سو ذلک جعلنا له ولنا ونشفر جا فنفر We're in Right. mm -hmm.